أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ أَن إِنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ أن لهم قَدَمَ صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 لذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم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 لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها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 تجرى من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجله بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَّرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ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 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فَعَائِنٌ عِندَ الله قُلْ أَتُنَبِّئُونَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ اخْتَلَفُونَ ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مكر فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ان نبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار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 كَانَ مَا أُغْشِيَتْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُضْلِمَةً أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون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 وَظَنُّوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كَذَلِكَ حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائك خلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنتم لا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الى الحق افمن يهدي إلى الحق يا حق ان يتبع أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَاهُ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم الله شهيد على ما يفعلون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء وَمَا وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك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 Kضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Qul la amlek li nefsiz zrro, ve la nafgan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 اَظُنُّ مَإِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَٰنَا وَقَدْ كنتم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق Qul İwa Rabbı, inna hu la haku, wa ma antu b-muġjizin. Volo an li kulli nefs zlmet ma وَقُضِيَ بَيْنَهُم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 فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَحْلَلَ لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İnna Allah lêzûfâzlîn ʿalâl-nas. İnna Allah lêzûfâzlîn ʿalâl-nas. Ve lakin aksarhüm la yeshkûrûn. Ve ma tekûnû fi şâniû. Ve ma tettû minhu min Qurâniû. Ve lâ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 ولا daha من ذلك ولا Allah'ın izniyle, في كتاب مبين izniyle, Allah'ın izniyle, الله لا خوف عليهم ولا هم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 İnfi فِي la ayatilı qomi yismagun. Qanu taht al lahulada. Subhanahu wa taala. Huhu alghaniyulahu ma fi al-samaat ve ma fi al-ard. In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 يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم ما لا يكون أمركم عليكم غمتا ثم قضوا إليه ولا تضرون فإن توليت فما سألتكم من أجل إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَوَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فَمَا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين "Sana Musa, "Değil misin? Sana Peygamberlerden biri, "Değil misin? Sana Peygamberlerden biri, "Değil misin? Sana Peygamberlerden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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوَانًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ قَالَ آمَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الآليم فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يُنث إلا قوم يونس لم آمنوا كَشَفْنَا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟